شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمدنا الوسيلة والفضيلة وبعضه مقاما محمودا الذي وعدت نودي لصلاة الجمعة من جامع المال تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض والآن يلقي سماحة الشيخ عبد العزالي الشيخ خطبتي الجمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن الواجب على المسلم أن يضبط كل تصرفاته على وفق ما دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم مما يعرض له من سرور وحزن وحلم أو غضب من تعامله بحياته مما يعرض في حياته ومن تعامله مع الآخرين ومن ذلكم الحزن فإن الحزن يبتلى به الإنسان بسبب أو بآخر يبتلى به الإنسان بسبب أو بآخر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الأمثل للتعامل مع الحزن في كل ما يعرض الإنسان فيه وبيان العلاج الشافي الذي يخلص المسلم من هذا الداء العمال أيها المسلم وعندما تأمل الحال تجد أن الحزن له أسباب متعددة عندما تفكر. في كذاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن للحزن أسباب متعددة فمن أسبابها التناجي لا سيما التناجي بين العدد القليل وقد نهى الله المسلمين عن التناجي السيء بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم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 للمسلمين أن يكون تناجئين بالخير لا بالشر بالطاعة لا بالمعصية بالبر والتقوى لا بالعزم والعدوان ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فما يتناجثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن أجل أن ذلك يحزنوا أيها المسلم ومما يحزن أيضا ويجلب الحزن على المسلم ما قد يراه في منامه من أحلام تقض مرجعه وتقلق راحته وتوالى وتوال عليها والغم والحزن والكآبة يرى في منامه رؤيا تقلقه يظن وقوعها عليه ويظن تأثره بها ولكنها بتوفيق من الله بعيد كل البعد عن ذلك يرى في منامه ما يقوم بمرجعه ويكدر صفو حياته وقد, وقد, وقد جاء بالسنة علاج لذلك الحزن ليخففه عن المسلم يغيرفعه أيها المسلم فإن هدي الإسلام في ذلك واضح قال أبو السلم الرحمن رحمه الله كالي كنت أرى في المنرويات منها حتى سألت أبا قتاد الأنصاري فقال إني أرى أيضا في منامي ما يمرضني. حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرؤيا الصالحة من الله فإذا راحدكم ما يحب فلإذا راحدكم ما يحب فليخبر بها من يحب وإذا رأى ما يكره فليتفرع يسال يساري ذم مرات وليستعد بالله من شرها ولا يخبر بها أحدا فإن ذلك لا يضره فإن ذلك لا يضره وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب التجاوب مع الموسوسين في فقال صلى الله عليه وسلم لا يحد ذ بما يرى بما تلاعب لا يحد ذ بتلاعب الشيطان به بمنامه منامه وأرشدنا أن نتعامل مع ما يما مع ما لا مع ما لا يعجبنا من المرائب الأمور التالية أولا أن يتفلع يسار هذا المراس يحول الإنسان من نامن منامه من جنب إلى الجنب الآخر. ثالثاً وأن وأن وأن نصلي هذه قعتين لله لأن الله يرفع بها أنها لحزان وأن لا نخبر بها أحدا وأن لا نخبر بها أحدا. فبتلكم الأسباب الطيبة تزول عنا أحزان هذه المرائس والموحشة التي تخوينا وتقض مضاجعنا وهي أمور من امتلع بالشيطان وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المعنى الأحلام على ثلاثة فمنها بشرى من الله ومنها, ومنها أحزان من الشيطان ومنها حديث الإنسان ومنها, ومنها ما يتعثر الرسال في حديثه في نهاره إذن, إذن فكون العبد يتفر ذلاث مراية المرات ويحول منامه من جب إلى آخر ويكتم تلك الرؤى ويتعود بالله من ومن شر الشيطان ولا يخبر بها أحدا أسباب تذهب عن ذلك الحزن الذي أصابه بتلك المراء المخوبة المزعجة أيها المسلم ومن أسباب الحزن أيضا لا يرما به البريء البريء منكم الأمور الخطيرة ظلما وعدوانا فما يرمى به لا برياء ظلما وعدوانا لا شك أنه يحزن من رمي بذلك ويقلق بما رمي به إذا كان بريئا بما يعلم الله من، فما يرمى به منكم من قول أو فعل وهو عدوان وكذب عليه يؤلمه ويحزنه ولا يسره هكذا طبيعة الإنسان ولكن لهذا علاج واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة وابواها الصديق وزوجته وصفوان بن معطي رضي الله عنه رميت عائشة بما رميت به من الإفك والعدوان والظلم والكذب والإفتراء وقد جاءت زوجة وقد جاء من فوق سبع سماوات ببتبعات الله لها مما نسبا إليه المنافقون وضعفه البصائل ولنا في هذه القصة أمور فأولاً أن المصاب ظلماً وعدواناً لا بد يسليه في مصيبته يسلي في مصيبته ويشاركه أحزانه تقول آجر بينما أنا أبكي وعندي أبوي إذ استعدت علي مرأة من الأنصار فجعلت تبكي مع بكائي تسليني بذلك قالوا ومنها أيضا تحوين أمر المصيبة على المصاب وتذكيري بالصبر والاحتساب فإن نبئنا فإن عائشة رضي الله عنهما أخبرت أن سعدت أبئة رسول الله أن تبقى عند بيتها عند أبويها أثناء تلك المصيبة العظيمة قاد رضي الله عنها وأرضها فقالت لأمي يا يهوني على نفسك يا ابني يا ابنة يا ابني إن ليس, مرأة ليس مرأة مضيئة كما تقول ذاتها ثمات معتنمي مراعاة المضيئة لزوج يحبها ولها ذرات الا اكثر نعليا ومن ان هذه البديع قد تكسب المظلوم خيرا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين جاوبوا بالإنكار صمتا منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مريم منهم ما اكتسب منهم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ومن أي علم العبد؟ أن هذا الظلم والعدوان لا بد أن ينجلي وتظهر الحقائق ولا بد أن يعلم أن في هذا أيضا صبرا وتكفيرا للسيئات والأخطاء ومن أسباب ما يسبب الحزن للمسلم أيضا فوات مصالح المادية أو حدوث أمراض عليه في بدنه ونحو ذلك وهذه وهذا الحزن أيضا يعالجه الشرع بالأمور التالية أولاً أن يرضى المسلم بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كل شيء بقضاء الله وقدره والله أرحم بعبده من رحمة أمه وأبيه به فإذا المصيبة في ماله خسر تجارته قلت موارده خسرت صدقته فليذكر قول الله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 أنه في ضرائي وسرائي وعلى خير في حزب ضرائي وسرائي فإنه بالضرائي صابرا فله أجر وبالسرائي شاكرا فله أجر يقول صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أبره كله عجب إن أصابت برّا صبر فكان خير الله أو أصابت سرا شكر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن أيها المسلم أيها المسلم ومن من ما الحزن على المسلم إصابة أخي غريب الله ومحب الله بما يصيبه من مرض أو نحو ذلك فيسليه ويذوه ويعوده فإن عيات المريض تسلية فيه في تسليه, تسلية له وتهوين لآلامه واحزانه مريض سعد بن, أبي... بن عباد رضي الله عنه فخرج النبي يعوده وما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما أتى سعدا فإذا بغشية فقال أقضى قالوا لا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الحضور ببكائه ثم قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بحز القلب ولا بدمعة العين ولكن يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم فالزيارة المريض وتسليته وإظهار التعاون تألو بآلامه وتضميد جراحه كل ذلك مما يخفف أحزانه وآلامه ومما يحزن العبد أيضا ذهاب بعض أولاده أو ذهاب أو بعض أحبابه من زوجة أو أولاد ونحو ذلك ولا شك أن هذا يحزن المسلم ولا شك أن هذا يؤلمه ويحزنه فلكن إذا درع بالصبر والثبات وتذكير الله وذكر الله واطمأن لقضائه هانت مصيبته فأولا على جهة الشرح بأنه لم يحارب الحزن كل بل إن الحزن تعلم الإنسان وحزنه أمر طبعي فلا يمكن أيها عنه بل يبل يبل يفرج همه بمتاع ونحو ذلك الذي لم يخرج عن حدود المعقول ويروض نفسه بالصبر والاحتساب وتحمل المصائب ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا بالله ورضا بقضائه وقدره وما هذا حزن من مصيبه حزن الكرام فلما دخل على ابنه إبراهيم هو يجوذ بنفس بكى فقيل لفقال العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرغب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وقال هذه رحمة يا يتق الله في قلب من شاء من عباده ولما توفي يتحذ بناته وحضر عند قبرها قال من لم من, من, من, من, من, من, من لم منكم لم يقارب الليل فقال صالحه بن ملنا صالحه بن قال إنزل قال أنزل ب أنزلها في لحديها. قال فأنزلتها فرأيت عينيه تدريفاً بالدموع صلوات الله وسلامه عليه فرأيت عيناه عيني, عيني تدريفاً بالدموع رحمة لهذا هذا الميت وحزن عليه صلى الله عليه وسلم فإن الحزن لا يمنع الأعين السادة بالبكاء ودمع العين وحزن القلب إنما ينهى عن النياحة عن وشق الجيب وغرب الخد يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية قال أبو هريرة دعوت أمي للإسلام ثابت فأسمعتني في رسول الله ما أكره فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دعوتهم من الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهديها فقال اللهم اهديهم مع أبي هريرة. قال فذهبت لها فوجدت الباب مجرية دخلت، فسمعت خشخشة من أجليه وسمعت خليظ الماء فقال انتظر أبا هريرة فإذا تغتسل ثم الدرعا ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ففرحت بذلك ورجعت لرسول أبكي فقلت يا رسول الله إن أمي أسلمت كوأجاب الله دعوتك فيها فيا رسول الله أي يحببني أي يحببني وأمي للمسلم المؤمنين وأن يحبب المؤمنين لي ولأمي فقال اللهم حبب عبيدك أبارر أمة إلى عبادك المؤمنين أحببني عبادك المؤمنين أحببني عبادك المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا أيها الإخوة يعارج الإسلام داء الحزن لا ببلا ما يعالجه معفاء البصائر الذين إذا أحاطوا مكربات وحلت بهم المشاكل اضطروا إلى الانتحار والتخلص من الدنيا لأنهم لا يرجون حسابا ولا يؤمنون ذوابا ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أما المسلم فأمام المصائب وإن عظمت وتكاثرت فالصبر والاحتساب والأخذ بأسباب الخير والنجاة من كل مكروبات هو المطلوب من المسلم دائما وابدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونبعني وإياكم بما فيه من الآيات في الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه والغضور الرحيم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 اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله المسلم يكون واقعا يكون واقعا في تعيقون واقعيا في تعامله مع الأحداث والمصائب المتجري المصائب والدنيا لا تخلو من مصائب وبلايا في النفس والمال والولد لا تخلو من ذلك ولله في ذلك حكمة عظيمة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم الأخذ بالأسباب النافعة مطلوب وتوقف الشرور والأهدى مطلوب ولكن الصبر والاحتساب عند وقوع المكروه مطلوب والرضا عن الله والصبر على أقدار الله المؤلمة من علامة الإيمان إن المسلم قد تب حياته نكبات وبلايا لكن علي يصبر ولا يستسلم للإحزان والغموم والهموم بل يكافح ويعمل ويجد ويشتين إن خسر تجارة في هذا العام لا ييأش فرب ربحه في المستقبل إن أصابته مصيبة أو حوادث صبر واحتسب ورلي عن الله فإما يشأ من مرضه أو يكتب له درجات عليا فإن العبد لا يدري فلعل تلك المصيبة تربع درجات في دار كرامة الله لا يزال البلا بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولا تؤمه أيها الإخوة ومما يؤثر على المجتمع المسلم ما يتعامل به بعض معبره أن لنصبوا أموظم عبر الله ومبسل الأحلام تأتيهم الأهلاء من هنا وهناك وينصبون أموظم أو أو معبرين بالأحلام يكاجبين لأسرارها لكن أثب الشديد أن كثير من هؤلاء لا علم عندهم بالتأويل لا شك عن الرؤيا حق وأن تأويل الرؤيا حق وعلم كما قال أن يوسف وعلمني وعلمني, وعلمني وعلي ربي قدائد ملكي من من ثم لحديث لا شك أن علم التعبير علم ولكن هؤلاء ولا كثير من هؤلاء يعبرون عن جهد فتحوا للناس باب الوساوس والأوهام كل يسأل رأيت ورأيت ورأيت وإلى هذا المجيب يقول كذا وكذا يجيب عن أمور قد تكون غير واقعية وإنما هي أحاديث النهار يراها في الليل يجيبه بأجوبة قد تدخل حزن عليه وعلى بيته وقد يقول له أنت مسحور أنت مصام سحرتك سحرك فلان وفلانة أصابك فلان بعينه سحرتك قريبتك جارك أخيك أختك فلان فلان إلى آخر ذلك فيدخل عليهم من الحزن والكآبة وتسد الدنيا في وجوههم من آذار هؤلاء المعبرين الدجالين الذين يتقون الله فيما يقولون وإنما ينصبون أنفسهم في قلسوا على الله المعبر حقا والمؤوت حق لكن بأسلوب حكيم بأسلوب شرعي لابت الباب على مصرعي بهذه الرؤال والرؤال المتعددة المتنوعة التي يعبر بها هؤلاء على أهوائهم وأرائهم ومن ما يُسَفُّ ما يسبقه بعض بعض ميت ولا رقية المريض هؤلاء يتولون أن يرقوا أن ويزعمون أن يرقوا مرضى بكتاب الله وسنة رسوله يدخلون على المريض الأوهام ويأتيهم المريض مرضا يسيرا فما يحرم عندهم حتى يزداد مرضه مرضا وهمه هم لماذا؟ لأن هذا الراقي أهلا لدى الله وياه يقول له أنت مصاب مسجد أنت مصاب بالسهر، أنت مصاب بالعين، أنت وأنت، أنت علاجها يحتاج إلى أشهر عديدة. لا بد أن تواصل معنى المسيرة ستة أشهر سبعة أشهر لماذا؟ لأنه يبتز منه مالا كثيرا يبتز منه مالا كثيرا ويظلمه ويحزنه ويجعله متعلقا به يظن أن الشفاء عند هذا الراقي الذي يجهل أكاذيب والأباطيل جاءني فلان وجاءتي فلانا شوفي على يدين العدد الكبير خلصت من أسمي خلصت من السحر قضيت على العين وإلى ذلك يجلب من الأكاذيب والأباطيل ما يخدع به الجاهل ويغوي, ويغوي بالإنسان وحتى أن يسلكون بتعابير قربيتهم أمورا تخالف الشرع عند التدقيق عليها والنظر فيها ترى كثيرا من هؤلاء سلكوا طرق غير مشروعة وأساءوا للرقين الشرعية القرآن حق ودواه وشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء فاتحة شفاء المعودتين وقلوا والله أحد وآتهم شفاء المسلم ينبغي أن يرقى نفسه يرقي نفسه دون أن يلجأ إليه هؤلاء يرقي نفسه ببعض كتاب وبآيات كرسي والمعودتين وقلوا والله أحد دون أن يلجأ إلى أولئك الذين يحزنون ويمرغون ويبتزون مالا ويبيعونه المال المقروبه بأضعاف أضعاف قيمته بل بعشرات أضعافها ويجلبون علم الأهوام والكذبي والأراجيف ما يحزنه ويؤلمه. فليكن ثقتنا بربنا وتعلقنا بربنا وأخذنا بالأسباب المشروعة وبعدنا عن هؤلاء لا المعبرون ولا المرجفون أن نكون على حذر من وساوسهم وخرافاتهم وأباطيلهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرواه وحفظنا وإياكم بالإيمان أيها الإخوة إن الإيمان حقا إذا وقع في القلب أنار القلب وشرح الصدر وقرة العين واطمأنة النفس دين الله إلى استقر رفيق المسلم أذا أذهب عن الأحزان والتر والترهات وجعله على الطريق المستقيم من عمل صالحا من ذكره ومؤمن فأنحينه حياة طيبة فحياة يوم طيبة في صحته ومرضه في فرحه وسوحزنه إنما الإيمان الصح الحق هو الذي يسل المسلم ويؤنسه ويفرحه ويسليه في كل مصائبه أما هؤلاء فدجالون كذابون أكث أموال بغير حق ردنا الله وأين الصواب إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله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 وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما تحب عبد الله بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه سدده في أقواله وأعماله والبدو الصحة والسلامة والعافية اللهم وفق وليعادنا يمد كل خير وأعينه على مسؤوليته ووفق للصواب ما يقول ويعمل اللهم وفق أولاة أمسعوما وأصلح أولاة عموما ودلهم على كل خير وأعذهم من مضلات بتننك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان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 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تائل القربى عن البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله لا اله إلا الله قال ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الله الله لا الله لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إخوة الايمان أقيمت الصلاة في جامع الامام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض وفي هذه اللحظات ارى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ وهو يتوجه. إلى المصلة ليتقدم المصلين في هذا اليوم الفضيل المبارك الجمعة ثم بعد ذلك تؤدى الصلاة فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اشتووا اشتووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ما في السماوات وما في وَإِنْ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لا الله نساً إلا وسعاً لا ما كسبت وعليا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا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 الله أكبر <تصفح> <تصفح> <كتصفح>